واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكنا توقفنا عند حديث كعب بن مالك من حديث كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام قال الحافظ عليه رحمة الله سبارك وتعالى عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه هذا الحديث متعلق بسياسة من السياسات التي كان يعتمدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياسته العسكرية وهذا يصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الحرب خداع أو خدعة وهذا ليس من قبيل الكذب أو من قبيل الغدر والخيانة هذه الأخلاق الذميمة التي ينزه عنها نبينا عليه الصلاة والسلام بل ينزه عنها كل متبع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان في بعض هذه الخصال استثناء في باب الحروب كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب محرم إلا في ثلاث منها الكذب في القتال وهذا يدخل في هذا الباب أي في باب المواراة للتضليل على العدو حتى يباغت النبي صلى الله عليه وسلم عدوه. وهذه لا شك أنها سياسة حكيمة وينبغي للقائد أن يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي هذه الأمة كان معلم الصحابة وكان أميرهم في السلم والحرب وكان بمن وكان لهم بمنزلة الوالد في شفقته ورحمته وحبه لإصال الخير لهم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يواري في في غزواته او في حروبه يعني كان اذا اراد ان يغزو على قبيلة او على قوم سأل عند خروجه مثلا سأل عن قبيلة اخرى او كان متجها في ناحية يسأل عن ناحية أخرى من يلقاه من عرب البادية أو من غيرهم حتى إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الناحية أو عن تلك القبيلة انتشر الخبر بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه و. جيشه خرج جنوبا وهو يريد الشمال خرج جنوبا وانتشر هذا الناس هذا الخبر بين الناس حتى يباغت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدوه وهذا يدخل في هذا كما قال أهل العلم في السياسة الحكيمة التي كان ينتهجها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته فأول فائدة من فوائد هذا الحديث يعني وهذا وإن كان ليس من الأحكام المتعلقة بالجهاد وما يتصل به إلا أن هذا الامر له علاقة بالجهاز يعني متعلق بالسياسة التي ينبغي ان يكون عليها قادة الجيوش ينبغي ان يكون حكماء في في تيرهم وحكماء في مباغة عدوهم حتى ينتهجوا او يتخذوا الاسباب التي بها يصلون إلى مرادهم ومرادهم لا شك النصر والغلبة على العدو هذه الأمور لا بد لها من أسباب وهذا لنعلم أن اتخاذ السبب أو اتخاذ الأسباب سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ الأسباب في كل شيء بل والاجتهاد في خصني اختيار هذه الأسباب وهذا لا يتنافى مع حسن التوكل على الله جل وعلا كما يعتقده بعض المبتدعين من الصوفية وغيرهم أن اتخاذ الأسباب اتخاذ الأسباب يتنافى وحقيقة التوكل على الله جل وعلا. لا منافات بين هذا وذاك الذي أمر بهذه الأسباب هو الله جل وعلا الذي يتوكل العباد عليه والذي اتخذ الأسباب وجعل هديه اتخاذ الأسباب هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب هذه الرسالة صاحب هذه الرسالة وأول المسلمين عليه الصلاة والسلام فاتخاذ الأسباب المشروعة والشرعية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الواجب على كل مسلم قبل أي عمل من الأعمال بعد أن يفكر فيه ويتخذ ما يناسبه يشتهد في اختيار ما يناسبه كذلك من الأسباب ما يناسبه من الأسباب من الناحية الشرعية يعني من ناحية الجواز وعدم الجواز هل هذا السبب مشروع أم لا يريد الإنسان أن يسترزق الرزق الطيب ويريد لأجل هذا لا بد من سبب لا بد من سبب لا بد من اتخاذ نوع من انواع الكسب حتى يتحصل على هذا الرزق ومكاسب الناس مختلفة مكاسب الناس مختلفة منهم من, من اختار المكتب اليدوي حرفة من الشرف من الشرف منهم من اختار المكسب المال تجارة من التجارات منهم من اختار المكسب الزراعي زراعة من الزراعات وما إلى ذلك من هذه الأنواع عليه أن يسأل أولا أو أن يعلم حكم الشرع في هذا السبب تجارة من التجارات هل هذه جاهزة أم لا في نوعها في طريقتها في كل شيء ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى الناس من دخول الأسواق من غير فقه في أحكام البيوع أحكام البيوع ينهى الناس عن دخول السوق من غير فقه في أحكام البيوع حتى لا يقع الناس في المعاملات الغير شرعية وبالتالي يتخذون أسبابا يظنونها أسبابا شرعية للرزق وهي وهي على خلاف ذلك وهذا اتخاذ السبب الغير شرعي مانع من تحقيق المراد مانع من تحقيق المراد من اتخذ في كسبه وفي استرزاقه سبب غير مشروع لا يبارك الله جل وعلا له في ماله لا يبارك الله جل وعلا له في ماله من اتخذ طريقة غير مشروعة مخالفة في كسبه لا يبارك الله عز وجل له في ماله من ظن أن النتيجة, النتيجة المهم تحقيقها فحسب هذا ظنه خاطئ إن كان إن كان من أهل هذه الملة لأن أهل هذه الملة يختلفون عن غيرهم ويتميزون عن غيرهم يتميزون عن غيرهم في كل شيء كما أنهم يتميزون عن غيرهم في عبادتهم صلاتنا ليست ثمة على وجه الأرض مل من الملل ولا أم من الأمم تصلي هذه الصلاة التي يصليها المسلمون اليوم والتي أخذوها عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بدوره بلغها لهم عن ربه تبارك وتعالى فكذلك في غيرها من الأمور يتميزون يتميزون في دنياهم وكسبهم وتجارتهم نعم يتميزون في دنياهم وكسبهم وتجارتهم ليس الغاية عند المسلم أن يصل إلى النتيجة فقط المسلم لا يؤمن بالقاعدة التي تقول الغاية تبرر الوزيلة المسلم يعتقد بالقاعدة التي تقول كما أنه مطلوب عليه تحقيق الغاية النبيلة بالوسيلة النبيلة كذلك بالوسيلة النبيلة كذلك الحلال الطيب في كثبه يستعمل طرق طرق غير شرعية الغش في المعاملة الخديعة مع من يتعامل الخيانة هذا كله مذموم شرعا محرم على على المسلم فعله في تعامله مع غيره في تعامله مع غيره الشريكان إذا اشتركا في تجارة من التجارات بورك لهما بورك لهما في كسبهما ما لم يخن أحدهما الآخر فإذا خان أحدهما الآخر بأي نوع من أنواع الخيانة الظاهرة أو الخفية فإن الله عز وجل يرفع بركته عنهم المسلم يريد أخذ مال بطريق ربما ظاهرها أنها شرعية ولكن من ورائها أمور محرمة. من أخذ أموال الناس؟ قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. كم من أولئك الذين يأخذون الأموال يأخذون الأموال ويبيت النية أنه لا يردها يأخذ الأموال ليستعملها, ليستعملها في أمر سأل من أجله فيستعملها في غيره من الأمور ثم وما يقع من جراء هذه المعاملات الغير مشروعة التي فيها الغدر والخيانة والغدر والخيانة محرمة في دين الإسلام فأي سبب من الأسباب أول شيء النظر في حكمه وهذا يجعل المسلم دائما وأبدا مرتبط بالعلم مرتبط بالسؤال دائما وأبدا يسأل عن دينه يريد أن يتعلم دينه بالأسباب المشروع كذلك في هذا الباب يعني في باب التعلم التعلم واجب وله أسبابه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم تجد الآن ناس عامة الناس يشتهدون تتبع أخبار تفاصيل الأخبار والمسائل كل شيء كل شيء في دنياهم يتتبعون خبر ويستهدفون وراء كل صغيرة وكبيرة في, في هذه القضايا وعن أمر دينهم يجهلون ويتجاهلون ويعرضون صلى الله عليه وسلم العفو في شيء لا يصدق اليوم يسألني واحد يتصل بي يسأل رجل متزوج بمرأة وله أولاد لهما أولاد بل أحفاد يعني طاعن في السن وقد رفع وقد رفع هذا الزوج من أختي هذه الزوجة سألته كم مرة أكثر من خمس هذا السائل الواقع قال لي أخماس وأخماس. أخماس أخماس أخماس لأن أمه كانت مارضة فأعطتها لهذه المرضعة لمدة متزوجين بأحفادهم قلت لهذا ما سمعوا أنه في شيء اسمه الرضاعة المحرمة قالها قال لي والله ابن سهال الى هذه الدرجة قال لي الان هما علم الحكم قال لي هو حج وحج معاها وكذا وبدأوا يعرفوا باللي بالليكاين رضاعة محرمة يسألون ماذا يفعلون ماذا يفعلون الواجب انه ينفصل عنها الان ولا يجوز له أن يعاشرها بعد اللحظة التي علم فيها الحكم الشرعي يعذر بجهله لا يعذر هذا أمره إلى الله جل وعلا هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى قد يعذر بجهله الإنسان في المسائل التي ربما تكون دقيقة وكذا أو من المسائل اللي هي تقريب معلومة من الدين بالضرورة المحارم تحريم المحارم معلوم من الدين بالضرورة يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب يكاد يكون في درجته الناس تعلم أن من أنواع التحريم التحريم بالرضاعة فلا يستهدون ولا يتعلمون ولا يسألون عن هذه المسائل نسأل الله عز وجل عفو العافية أول فوائد هذا الحديث فيه بيان فيه بيان حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية من الفوائد كذلك ان ان السياسة الحربية في الاسلام تراعي تراعي مبدأ التقليل من الخسائر وحقن الدماء وان كان الموضوع موضوع قتل سفق دماء الا انها القصول العامة تدل على ذلك النصوص الواردة في وبعضها مرة معنا في تحريم النبي عليه الصلاة والسلام قتل غير المقاتلين في احكام متعلقة بالأسرة في في في في خطط النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته والفائدة لا تكمن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورى بغزوة وما قصدها مباشرة وعلم عدوه بذلك وجهز الزيوش وانتظر مقدم جيش النبي عليه الصلاة لا شك أن الخسائر ستكون أعظم وأكبر ولكن إذا باغتهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم المسافر ومنهم الغائب ومنهم الغافل ومنهم في شغلهما إلى ذلك يكون تقليل الخسار خاصة, خاصة وأن الجيوش الإسلامية ليست كالجيوش الأخرى الجيوش الإفسادية يعني إذا أغاروا على على قوم أو على قبيلة افسدوا فيهم فسادا عظيما كما هو الحال بالنسبة لسائر الجيوش لا يفسدون أبدا لأن دينهم حرم عليهم كل أنواع الفساد والافساد حرم عليهم أن يقتلوا وليدا أو يقتلوا امرأة أو يقتلوا عابدا في صومعته حرم عليهم الإحراق بغير حق والقطع والهدم بغير حق هذا كله من الفساد والإفساد الذي حرمه عليهم دينهم فإذا أغار عليهم بغتة كانت الخسائر أقل ومن جهة أخرى فائدة من فوائد هذه السياسة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمؤمنين من رحمته بالمؤمنين أنه لا يشق عليهم حتى في حروبه حتى في حروبه يعني يتبع هذه الخطة التي لا يكون فيها الإجهاد على جنوده وعلى جيشه وهذه قاعدة من القواعد يذكرها أهل العلم تستفاد من نصوص كثيرة من مثل هذا النص أن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه قاعدة جيدة احفظوها أن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن المسلم مطالب بتحقيق غاياته بأقل التكاليف بأقل التكاليف إذا استطاع المسلم أن يحقق غاية من الغايات بأقل التكاليف هذا المتعين هذا المتعين بسواء في جهده سواء في وقته سواء هذا لا بد أن يراعى كل لا بد أن يراعى ولهذا ذكر أهل العلم أن من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هذه السياسة في حروبه توفيرا لطاقة من معه من المسلمين وهذه القاعدة هذه القاعدة تدل على أصل عظيم جاءت به السنة أن أحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه وإنقل والمداومة على العمل المداومة على العمل تتطلب أن المسلم لا يجهد نفسه لا يجهد نفسه حتى يكتر بعد وقت يسير قليل لا بد أن يكون في سيره معتدل الاعتدال الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل لن يشتد الدين أحد إلا غالبه إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق في رفق ولذا بعد الشباب يبدأ يبدأ في استقامته ورجوعه إلى الله عز وجل يبدأ بال بالقوة اللي سرعان ما تذوب ذوبان الملح لكل عمل شراء ولكل شراء فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح فمن كانت فترته يعني العمل لما يبدأ يبدأ بقوة لأن الإنسان تكون هذه طبيعة في الناس تكون, تكون رغبته فيه قوية هذه النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك أنه ينبغي عليك أن توجه نفسك في هذه الأعمال إياك وإياك أن تتبع هذه القوة بالضعف الذي تترك معه صلة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم وهذا في كل باب من الأبواب يبدأ الشاب يرغب في طلب العلم يريد أن يجمع العلوم والفنون كلها في وقت واحد وفي وقت يسير يحب في شهر يقول لي شيخ الإسلام شفظ قرآن موتون ثم بعد ذلك بعضهم يريد كذلك التدريس او التحليق مع اخوانه اول ما يمسك المسجد يبدأ سبع حلقات عشر حلقات عشرين حلقة صحيح هذه والله ما نزيد عشرين حلقة احد الشباب اخبرني ان بعضهم عنده عشرين حلقة في الاسبوع سبحان الله حلقة الشيخ ليس لمنو تيمية قال يا هو في الحقيقة يعاود الحلقات يعاود حتى ويعاود وقته هذا ويراه حتى إذا كان يعيد الحلقات يدير حلقتين حلق أصلهم حلقتين ويعاودهم حال 14 مرة في الأسبوع ما كتير يعني فأنا أرسلت له هذا الأخ هذا ما أدري إذا والله ما تبعش خبره لا إذا أخذب النصيحة أو أعرض عنها قلت له يعني نصيحة قال واحد من إخوانك يخيئوك السلام وقال لك هذا ما لا يستقيم أبدا علماء علماء كبار جاوزوا مرحلة التحصيل وراهم في مرحلة الأداء ها الإخلاص العالم ورغم ذلك يعني رغم ذلك ما سمعنا عنهم أن أنهم بهذا العدد أو هذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذا هذا الأمر بل هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته فهذه قاعدة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم راعاها في سياسته أو يراعيها في سياسته العسكرية بل هي من سنته بناء على هذا الأصل من الفوائد كذلك أن الحديث دليل على أن على أن الحرب خدعة وهذا يؤكده أو يعظده الزيادة في رواية أبي داود الزيادة في حديث كعب بن مالك الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا أراد غزوة ورى أو كان كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها والرابي غيرها ثم قال في في رواية أبي داود والحرب والحرب خدعة من الفوائد كذلك أن الخداع في الحرب ليس ليس من قبيل الغدر والخيانة التي حرمت على هذه الأمة في الحرب أو الثلم بعد هذا الحديث قال الحافظ عليه رحمة الله عن معقل أن, أن النعمان ابن مقر رضي الله تعالى عنه عن معقل معقل ابن يسار وليس كما جاء في بعض نسخ بلوغ المرام في مكان النائب ها فيما كان النائب وهذا غير صحيح يعني معقل بن النعمان معقل هو معقل ابن يسار والراوي هو النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي من أبطال وشجعان هذه الأمة ممن أبلوا في الحروب الإسلامية بلاءا عظيما من كبار قادة الجيوش الإسلامية وكتب الله جل وعلا له الشهادة نسأل الله جل وعلا أن يكتب الله جل وعلا له ذلك ونحسبه من شهداء هذه الأمة في غزوة نهى في بلاد ما وراء النهرين بعد أن أقر الله عينه بفتح هذه البلاد وكان من ضمن قادة جيوشها رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال شهدته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا من كبار قادة المسلمين وحديثه في هذا الباب يعني في باب ال. القتال والحروب قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وتنزل وينزل, وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري هذا الحديث الحسن الاثناز فيه كذلك فيه تابع لما قبله في السياسة العسكرية التي كان ينتهجها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه وفيه كذلك بيان لهديه من هديه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الهدي هذا الهدي أنا أعتقد أنه مما ميز الله عز وجل به هذه الأمة هذه الأمة أمة البكور وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بورك لأمة في بكورها التبكير والتبكير نبدأه بالصلاة صلاة الفجر أول أول ما يذهب الليل ويقبل النهار يدخل وقت صلاة نصلي صلاة الفجر نصلي صلاة الفجر إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل النهار منها هنا نصلي صلاة الفجر ثم بعد ذلك هذا بعد هذا الوقت مد وتطلع الشمس على الناس فمن أراد أن يبارك الله له في رزقه في تجارته في عمله و من السدف من كان يتقصد هذه السنة وبارك الله لهم في أرزاقهم لأجل ذلك يتقصدون هذه السنة فإذا تاجر خرج عند عند أول النهار وهذا معنى البكور وإذا ذرع أو خرج إلى فلاحه فعل نفس الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزواته أو أراد الهجوم على عدوه إذا لم يهجم عليه أول النهار تحقيقا لهذه السنة لا يهجم عليه حتى تزول الشمس. حتى تزول الشمس يعني وقت الزوال واشتداد الحر لا يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم فيه على العدو يعني هذا الغالب من حاله وأمره هذا الغالب من حاله وأمره ولهذا قال النعمان شهدت مع رسول الله يعني الذي شهدها هذا الصحابي الغالب عليها هو هذا الأمر وهذا تبع لما قلنا سابقا تخفيفا على أصحابه ومن معه من الجن أنه لا يبدل طاقات من معه يخفف عنهم وقت أول النهار هذا وقت الناس أنشط ما يكونون. أنشط ولهذا النعمان رضي الله تعالى عنه كان في غزوة في حروبه كلها متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فكان لا يغزو إلا أول النهار إلا أول النهار عملا بهذه السنة التي علمها وبلغها وعمل بها التي علمها وبلغها وعمل بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه طيب أول فائدة من فوائد هذا الحديث فيه دليل على أن الله قد بارك لهذه الأمة في بكورها مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها فيه كذلك دليل على حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية كما مر سابقا اخر القتال حتى تزول الشمس حتى تزول الشمس ثم وتهب الرياح هبوب الرياح هبوب الرياح علامة لأمور كثيرة علامة على خفة شدة الحر خف الحر والقوم كانوا في بلد حار على ما أخرى هبوب الرياح دليل على النصر لأن هذه الأمة نصرت بمثل هذه الرياح نصرت بمثل هذه الرياح ومثاقا لقول الله جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت نصرت بالصبا أو بالصبا نصرت بالصبا بتشديد وكثم الصاد والصبا هي ريح ريح تأتي إذا استقبل الإنسان القبلة تأتي من ظهره تأتي من ظهره تسمى الصبا وأهدكت عاد بالدبور والدبور كذلك ريح تأتي على عكس الصبا يعني إذا كان الإنسان مستقبل القبلة تقابله في وجهه تقابله في وجهه كأنها ترده كأنها ترده ولهذا كانت الريح الأولى ريح المؤمنين نصر لهم وريح المشركين إدبار لهم إدبار لهم وإهلاك لهم من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة وهذه ميزة من ميزات وخاصية من خصائص هذه الأمة أن الله جل وعلا نصرها بهذه الآية الكونية نصرها بهذا الريح فالريح على ما على الأمرين على خفة شدة الحر تخفيفا مراعاة للتخفيف على من مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تحت القاعدة السابقة تحقيق النتائج بأقل التكاليف وعلى ما أخرى أخبر بها الوحي دليلها من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة نصرت بالريح نصرت بالريح، وفي غزوة الأحزاب الله جل وعلا رد المشركين بهذه الريح جاءت ريح فأخذتهم هبت عليهم ريح فنصرهم الله جل وعلا نصر الله جل وعلا المؤمنين بهذه الريح فنصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالصبا هي تسمى كذلك ريح, الق... ريح ال... القبول أو القبول وهذه الريح كما قال بعضهم القبول نصرت نصرت أهل أو القبول نصرت أهل القبول والدبور أهلكت أهل الإدبار أهل القبول هم هذه الأمة هذه الأمة فيه دليل على حسن استغلال الأوقات فيه كذلك دليل على حسن استغلال الأوقات يعني في القتال أو غيره القتال أو غيره يعني الإنسان دائماً وأبداً يتخير الوقت المناسب للعمل المناسب الوقت المناسب للعمل المناسب وهذا حتى في باب الأعمال حتى في باب الأعمال وهذا كما يسميه ابن القيم عليه رحمة الله من فقه الأعمال من فقه العمل أنك يعني الوقت المناسب للصيام استغلاله في الصيام أفضل الوقت المناسب لطلب العلم استغلاله في طلب العلم أفضل وإن كانت فضائل أعمال كثيرة الآن يقوم إنسان يتنفل يصلي الصلاة عظيمة عند الله وفضائلها عظيمة ولكن أيهما أفضل طلب العلم أو نافلة الصلاة العلماء يقدمون الأولى طلب العلم أفضل وخافة إذا كان هذا له وقته هذا له وقته خافة في الأزمنة الأزمات التي ربما قلت فيها مجالس العلم، إن لم نقل يعني إن عدمت في الكثير من بلاد الإقلام تجد ربما بلاد بأسليها من شرقها إلى غربها ومن شمالها جنوبها لا تكاد تجد فيها حلقة علم يعني علم شرعي ما هو علم اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي. أهل البدع والاهواء هذه هذه م... هذي... امتلأت بها الدنيا امتلأت بها الدنيا ها هو في بلدنا فقط الى هنا او هناك في الاقمين من, من الاذراس تم الراس كان حلقات عندكم ها منعدمه الله ي... يفوز عنا وعنكم ان شاء الله ربي اجعلك من ائمة تلك البلدة ان شاء الله ها الله يبارك فيك طيب هذا اذا فائدة من فهم فوائد كذلك الحديث فيه دليل على اتخاذ الاسباب النافعة والتدابير المفيدة مع الاستعانة بالله جل وعلا وان هذا لا يتنافى مع التوكل هذه فائدة ربما ذكرناها ولم نكتبها من في الحديث السابق تضاف إليه دليل على استخاذ الأسباب وهذه من الأسباب اختيار الأوقات وكذا هذا في هذا الباب اختيار الأوقات اختيار الأسلحة اختيار الطريق الأسهل والأيسر ما يروحش الإنسان عنده طريق سهل ويسير يروح طريق الوعر يطلع الجيش جبال وينزلهم أوذية بعدين يلحق للعدو القوة كلها ذهبت في الطريق، فهذا كله من انتخال الأسباب وإن كان وعد الله جل وعلا بالنصر للمؤمنين هذا النصر هذا النصر لا يتنافى من أن يتخذ هؤلاء الأسباب الشرعية التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لذلك ثم بعد هذا أورد الحافظ, الحافظ عليه رحمة الله حديث الصعب, الصعب النجو الثامة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون يبيتون فيصيبون من نسائهم ودراريهم فقال هم منهم متفق حديث متفق عليه وهذا حديث فيه رد على شبه أصحاب الفتن في هذه الأزمنة المتأخرة وبيان أن أن هذه النصوص حج عليهم ليست لهم هذا نؤخر الحلق القادمة بحول الله والله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يزقنا العلم النافع والعمل الطالح وسبحانك اللهم وبحمدك شدو الله إلى الآن